لا إله إلا القرآن. سبحان الله ما أعلا مكانه وما رضاه. سبحانه ما أكثر جلده وأكرمه. سبحانه ما عثس القلبه وما طلنه. سبحانه. Hallelujah. اللهم إلا نشكو إليك قلوباً قاسية وصدوراً ضيقة وأرواحاً بيتة وأنت ربنا وربها أليم يا ربنا بالقرآن قلوبنا واشرح به جنورنا وأحي به قلوبنا يا رب Oh, yeah. då <try> Och de är inte i